قرأ عاصم يظاهرون في الموضعين بضم الياء وتخفيف الضاء وألف بعدها وكسر الهاء وابن عمر وحمزة والكساءي بفتح الياء والهاء وتشديد الضاء وألف بعدها والباقون بتشديد الضاء والهاء وفتح الياء من غير ألف. حمزة وينتجون بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم والباقون بتاء مفتوحة بين الياء والنون وألف بعد النون وفتح الجيم عاطم في المجالث بألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد نافع وابن عامر وعاطم بخلاف عن أبي بكر انشزوا فانشزوا بضم الشين فيهما ويبتدئون بضم الألف والباقون بكسر الشين ويبتدئون بكسر الالف وقد طرته لأبي بكر من طريق الصري فيني عن يحيى عنه بهذا في الوجه فيهما فيها ياء واحدة ورسلية إن الله فتحها نافع ابن عامر وبالله التوفيق سورة الحشر قرأ ابو عمر يخربون مشددا والباقون مخففا الرعب قد ذكر حشام كي لا تكون بالتاء وقد روي عنه بالياء دولة بالرفع والباقون بالياء والنصب ابن كثير وأبو عمر جدار بكسر الجيم وألف بعد الدال وأمال أبو عمر فتحة الدال والباقون جدر بضم الجيم والدال الباري قد ذكر في الإمالة فيها ياء واحدة إني أخاف الله سكنها الكوفيون وابن عامر سورة الممتحدة قرأ عاصم يفصل بينكم بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة. وابن عامر يقصل بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة وحمزة والكسعي كذلك إلا أنهما كسر الصاد والباقون بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة قسوة حسنة في الحرفين قد ذكر في الأحزاب أبو عمر ولا تمسك مشدده والباقون مخففه وبالله التوفيق سورة الصف قد ذكرت هذا سحر قرأ ابن كثير وحفص وحمزة والكتائي متم بغير تنوين نوره بالخفض والباقون بالتنوين والنصب ابن عامر تنجيكم مشددا والباقون مخففا والكوفيون وابن عامر أنصار الله بغير تنوين ولا لام والباقون بالتنوين ولا من مكسورة في أول اسم الله عز وجل فيها يا ان من بعد اسمه سكنها ابن عمرو وحفص وحمزه والكسائي من انطاري إلى الله فتحها نافع وليس في سوره الجمعه خلف الا ما تقدم من الاماله وغيرها سوره المنافقين قرأ قنبل وابو عمرو والكسائي خشب باسكان الشين والباقون بضمها نافع لوو بتخفيف الواو والباقون بتشديدها أبو عمرو وأكون بالواو والنصب والباقون بغير واو وجزم النون أبو بكر بما يعملون آخرها بالياء والباقون بالتاء سورة التغابن قرأ نافع وابن عامر نكفر عنه وندخله بالنون فيهما والباقون بالياء يضاعفه قد ذكر وبالله التوفيق سورة الطلاق قرأ حفص بالغ بغير تنوين أمره بالخفض والباقون بالتنوين ونصب أمره مبينة وولاء ونكرا ومبينات قد ذكر نافع وابن عامر ندخله بالنون والباقون بالياء سورة التحريم قرأ الكسائي عرف بتخفيف الراء والباقون بتشديدها وَإِنْ تَظَاهَرَ وَجِبْرِيلُ وَأَنْ يُبْدِلَهُ قد ذُكَرْ أَبُو بكر نُصُوحًا بضم النون والباقون بفتحها أبو عمر وحفص وكتبه على الجمع والباقون على التوحيد وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلس هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته